الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين في اللقاء الماضي تكلمنا عن تعريف التزويد وموضوعه واليوم نتكلم إن شاء الله عن ثمرة علم التزويد قلنا برغفة قلنا الوضع قلناش طيب سؤال يقول من من الذي وضع التجويد التجويد قسمان تجويد عملي تطبيقي وتجويد نظري ثقافي، فأما التجويد العملي، التطبيقي فالذي وضعه مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قرأ القرآن الكريم على أصحابه وأقرأهم وعلمه القرآن هكذا لقوله تعالى وردلناه ترتيلا وكما قال الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه تجويد معرفه الو... معرفة الوقوف الترتيل اسف الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف ايضا التطبيق يعني التلقي التلقي معناه ترقي تلقى نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم القرآن عن جبريل هكذا وأقرأهم القرآن أقرأ للصحابة القرآن هكذا يبقى التزويد العمل ده هو المعروف بالتلقي وأما التزويد النظري الثقافي فقد وضعه شيوخنا العلماء يعني ماده ثقافيه علميه سين ما فضل علم التجويد ما فضل علم التجويد ج لا شك وان علم التجويد له فضل عظيم وشرف كريم وفيه خير عميم لتعلقه بتلاوة القرآن الكريم لأن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه وكل ما يتعلق بالقرآن الكريم له فضل سين بين حكم التشريع في العمل بالتزويد وتحصيل قواعده العمل بالتزويد ج طبعا العمل بالتزويد فرض عين على كل قارئ مكلف ذكرا كان او انثى لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا وأما تحصيل قواعده فهو فرض كفاية إن أداه البعض وحصله سقط عن الباقين سقط عن الباقين وإن تركه الكل أثموا جميعا يعني لازم يكون فيه واحد في المنطقة دارس القواعد عشان نرجع له الوقت نساله نستفتين إلا إلا إذا خاف القارئ الوقوع في الخطأ والزلل أثناء التلاوة أو كان مقرئا ومعلما غيره فلا بد من تحصيل القواعد حتى يحفظ القارئ لسانه من الخطا وحتى يعلم المقرئ غيره تعليما صحيحا عنوان الدرس الثاني في بيان المقدمات الخاصه في علم التزويد احنا قلنا طبعا ان كل علم له مقدمات عامه له تعريف موضوع ثمر واضع فضل حكم الشارع في العمل به كل علم له تلك المقدمات وكما قلنا أن علم التزويد غير العلوم يحتوي على هذه المقدمات لكن لأن القرآن الكريم أو التزويد في علم في التلاوة هناك مقدمات خاصة في علم التزويد لا يشاركه فيها غيره وده عنوان الدرس بتاعنا نحن نتكلم فيه بنقول اعلم ان المقدمات الخاصه تحتوي على ما يلي اولا تعريف التلق التلقي التلقي وحكمه وأهميته ثانيا بيان مراتب التلاوة ثالثا الكلام عن الاستعاذة والبسمله رابعا بيان أوجه ما بين السورتين بيان أوجه ما بين الصورتين خامسا بيان اوجه ما بين الانفال والتوبه ما بين الانفال والتوبه سادسا بيان أوجه ميم مع لفظ الجلالة بآل عمران سابعا بيان مواضع السك مواضع السكت المتفق عليها لحفظ والمختلف فيها بين القراء طبعا المقدمات دي يا أبنائي بارك الله فيكم وعليكم وجزاكم على القرآن خيرا يعني المقدمات دي خاصة بالقرآن أن مفيش علم ثاني في الكلام ده فالتزويد يعني او مقدمات التزويد عامة مع باقي العلوم وخاصة فيما ذكرنا من هذه الامور بتقول عنوان التلقي التعريف تعريف التلقي وحكمه وأهميته ما تعريف التلقي؟ ما تعريف التلقي؟ التلقي هو أخذ القرآن الكريم عن شيخ مجيد متصل السند على احفظ القرآن نرحش بقى أي حد لا كان المهندس مع هندسة ومحامي معاه حقوق والطبيب معاه الدكتوراه والطبيب هو يا كل واحد إنه ترخيص مرخص يعني معاه إجازة بشغله فأنا عشان أخذ فرنباء أخذ صعب أقرأ عن شيخ سيخ ده في شرطين الأول الإجادة أن يكون مجيدا الثاني أن يكون متصل السند معه سند وسند ما احكيل فيها ان بعض الابناء والاخوه يسالك انت سندك ايه عالي ولا واطي ولا معرفش ايه لا سند يعني انو يكون معك سند متصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مولانا وحبيبنا بس لكن عالي ومرتفع دي معرفش طب طلعوا فيها الايام دي ولا كيف مش سند فكيف وخلاص سند صحيح بس لكن مرتفع إنت أبنك من الرسول قد إيه قال لا طبعا من الرسول ميت واحد ها سند ماله ضعيف ما هو قوي هو ميت واحد يعني المسألة كده مش, مش صح ومعك سنده وبتراش كويس إيه الفايدة. ها لا المسألة معك سند وخلاص صحيح طيب فلا يؤخذ القران من الاشرطه ولا من المصاحف ليه بقى لانه في الموضوع ده طيب بنقول ما حكم التلقي ما حكم التلقي التلقي ثابت وواجب بالكتاب والسنه والاجماع فمن الكتاب ايات كثيره كقوله تعالى وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ صريح لَتُلَقَّى وقوله تعالى سَنقْرؤُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ آيات كثيرة بقى وأما السنة فقد ثبت أن مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن عن أمين السماء جبريل عليه السلام عن الله عز وجل وتلقى الصحابة القرآن عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع فقهاء المسلمين على ذلك السؤال ما اهميه التلقي ما اهميه التلقي التلقي اهميته من وجوه ثلاثه الاول أن القرآن الكريم فيه كلمات يخالف رسمها نطقها يخالف رسمها نطقها كفواتح البقرة أخواتها مكتوبة ألا ما عنها ورد إن شاء الله حروف ذي في درس قادم ألا كه كاها -ال يا ص طيب انت بقى يا سيدي في المصحف ألم الم عص حم عسق المر النص يعني ينفع شباب انت تقرا على الشيخ عشان يقولك تقول كده قال إفلامي طب المصحف الله حفظ الشريط قال يا سي برضو قال على الشيخ يسمعك عشان يقولك أنت صح انت حفظه مش روت ماشي مش روت ماشي طيب ايه ماء درجة انك صح اه دلوقتي واحد عايز يعمل رخصة ياخد رخص تسواء سيارة راح من وراء في مروض وهو عارف خيالة كويس قلت عليهم كذا علشان تطلع مع الفني تمسح لك الله فهم انا عارف لا مش انتاخد الكاسي طيب ثانيا أن أحكام التزويد من إضغار وإضغام وتفخيم وترقيق لا تضبط إلا بالتلقي اه ولك قلنا قد ايه ومدنا قد ايه بتفخم ق رقق ا ودر الحاجة مرض الحاجات دي هتعرفها زي المصحف وشن طور ماخش انظن ان اشتريت اقول لك خلي حد يوجيزك لك بقى انا انت صح اه تاخد اجاز طيب يا سي. ثالثا وده المهم بقى لكن نحافظ كويس كل حاجه ثالثا ان نتنقى ركن من اركان القران ها القران هو اركان اللي هي طبعا ليه الهب ان واحد جاء لي عم الشيخ خذ الكلام ده كلام قرآن كيف أعرف إذا كان قرانا أو ليس بقرآن إذا في أركان بقى أنا أضع الكلام ده عليه على الأركان ده إيه وأشوف وافق بقرآن خالص مش قرآن بنقول حيث ان وانا اردنا اخد فوق دلوقتي خطا بيحصل كتير من الناس يقول لك ايه حيث ان الموضوع مش عارف وحيث ان ان خطا لانه حيث دي ظرفيه يعني ظرف مكان او زمان هم فان الحرف بس ده ابتدى حيث ان لا حيث إن أركان القرآن ثلاثة الركن الأول موافقة القراءة موافقة القراءة لأوجه لوجه آسف لوجه من أوجه النحو ولو كان نادرا لقوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا قال لك يعني ولو كان نادرة ألو مثال كده. ألخوله تعالى قالوا إن هذاني لساحران قالوا إن هذاني لساحران في قراءة تقول قالوا إن هذاني فتد لشعبه يعني قالوا إن هذاني لساحران ازاي طب دي إن الاسم والمثنى ينصب بالياء إنها هذين لان هذان الكلوه ازاي القراءه متوتره يا سيد سنتقوي يعني ازاي بقى لي فيها تفسير في النحو بيقول لك ان اصلا بمعنى نعم وفي كلام بقى في النحو المهم ان القراءه تكون موافقه للوجه من اوجه اللغه النعم ولو كان نادرا الركب الثاني احتمال الرسم العثماني سيدنا عثمان كما نعلم ان ابا بكر رضي الله عنه هو الذي جمع القران جمع. سيدنا عثمان هو الذي أمر بتدوين المصحف المصحف يبقى الرجل الثاني احتمال الرسم العثماني ثالثا دل معانا بقى ثالثا صحة السند وهو نقل نقل جماعة مستفيضة صادقة القرآن الكريم بإسناد صحيح هنا في ابيات للشيخ الجزري في الطيبة هنكتبها نقول قال ابن الجزري في طيبة النشر في طيبة النشر في القراءات العشر قال فكل ما وافق وجه نحوي فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح اسنادا هو القرآن فهذه الثلاثه الاركان وحيث ما يختل وحيث ما يختل ركن اثبتي شذوذه اي بطلانه شذوذه لو أنه في السبعة شو قد ايه يعني لو كان الـ الـ الأركان دي اختلفت وشذت حتى ولو كانت في الحروف السبعة التي أنزل بها القرآن فاعلم أن هذا أمر شاذ وكما نعلم ان لم لو, لو حرف امتناع يقول لك مثلا لو أنصف الناس لاستراح القاضي وإنصاف الناس إيه؟ يعني ممتنى وقوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم يعني حتى لو حاولت تحرصه عشان حاولت تغضبه الشرك بيقول لك يعني يجيب لك جدلا يعني جدلا امر مستعير يقول لك يعني لو ان ركنا من هذه الاركان غاب ولم يوجد فقل بشذوذه حتى ولو كان من الكروف السبع السؤال يقول بين اركان التلاوه ذكر العلماء للتلاوه اربعه او اربع مراتب هي السؤال الحياه قلكم مراتب التلاوه شركان مراتب التلاوه اربع مراتب وهي التحقيق التحقيق والترتيل والتدوير والتدوير والحذر التحقيق والترتيل والتدوير والحج التحقيق القراءه بتمهل وتؤده وتؤده مع اداء الاحكام التحقيق القراءه بتمهل وتؤده مع اداء الاحكام على سبيل التلقي التلقي بحيث يقرا المقرئ الايه او الجمله من القران الكريم وينتظر وقتا يتيح للقارئ يتيح للقارئ أن يقرأ ما سمع وهو ما يعرف بالمصحف المعلم ده التلقب هو التحقيق يتحقق القارئ مما سمع ويقرأ والمقرئ يتحقق منه أنه قرأ أمامه بنقول الترتيق القراءة بتمهل مع اداء الاحكام لكن ليس على سبيل التلقي ترتيل يقرأ وهو ما يعرف بالمصحف المرتل بتقرأ بها مع نفسك كده وتجرب القراءة بترتل لكن مش بتعلم التدوير القراءة بين السرعة والتمهل وصلت مع أداء الأحكام يعني اداء الاحكام يا ابنائي شرط اساسي في جميع المراتب الحذر القراءه بالسرعه مع اداء الاحكام وقد استنبط وقد استنبط علماء التجويد كلا من الترتيل والتدوير والحد من احكام التجويد من احكام فالمد العارض فالمد العارض فيه الإشباع ست حركات والتوسط أربع حركات والقصر حركتان يبقى خلت رتلمين من, من إشباع ست حركات صادقين أهو هم تدوير اربع حركات صادقين بين بين القصر صادقين حدر نقول السؤال يقول هل هناك تفاضل بين الترتيل والتدوير والحذر، نعم، الترتيب والترتيب والتحقيق والتدو... مش معايا التحقيق، التحقيق مش معايا ليه؟ أنو تعلم، مش هيخش معايا في التفاوض، نلوحده، يبقى بين الترتيل و. الدورة الدورة أعتقد إن عشان وقت والعشاء نكل نخل في هذا المرة الجاية. وفي عندي كمان حاجة في بيها احنا قلنا في في التلقي طب نكتب في التلقي كده بسرعة عند التلقي هناك عند التلقي عند التلقي أول حاجة قبل قبل المعرض دي قبل التلاع لا بعد قبل الرزبة لاو في الآخر خالص آه بعد ما بعد ركنا القرآن بنقول وهناك طريق آخر وهناك طريق آخر وهو طريق العرض العرض وقد استحسنه وقد استحسنه شيوخنا لأنه فيه تيسير على كل من المقرئ والقارئ والعرض أن يعرض القارئ أن يعرض القارئ على شيخه ما يريد أن يحفظ أو ما يحفظ بيسمع له وهذا الطريق ثابت بالسنة فقد ثبت ان مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض القران على جبريل عليه السلام عرضة في شهر رمضان فلما كان العام الأخير من حياته الشريفة صلى الله عليه وسلم عرض القرآن وقرأه على جبريل عرضتين سؤالنا التالي ما إن شاء الله بيقول هل هناك تفاضل بين الأركان بين الأركان بين الأركان نشرح المركان إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك إن شاء لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته